بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناق وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد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 وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات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 لَهَا لَهُ مُعْقِبَاتٌ بِنِيَادِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سور ولا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته ويرسل الصواعق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 لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعه وكرها وظلالهم وظلالهم بالغدور والآصال قل بل رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 فأما الزمد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكز في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء حساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَنَكَّرُ غُلُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْتَاقِ والذين يصلون ما أمر الله به أن يرصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية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 فرئ معقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك له اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 وجعلوا لله شركاء قل أَمْ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وَمَن يُطْلِع اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ في عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقَقُ وَمَا لَهُم مِنَ اللَّهِ وَاقِعٌ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 قل إنما أمت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وتذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله, ما لك من, الله من ولي ولا واق وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَرٍ كِتَابٍ يَنْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُسْبِتُ أُمُّ الْكِتَابِ وإن ما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفّي أنك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.